ونمكّل لكم وارسلنا السماء عليهم مدرار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم حوراً أقرين. ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسهو بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحوم مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 ظهر كيف كان عاقبة المكذبين ما في السماوات والأرض كلنا. 124 على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 125-وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 126-قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 127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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ولأي شيء أكبر شهادة قل لا أشهد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأذرته 129- فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى 120- قل لا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 الظالمون <تصفيق>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 انفُسٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كل آية لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ ك يجادلونك يقول الذين كفوا يقول الذين كفروا إن هذا إله صغير الأولين، وهم ينهون عنه وينهون عنه، وإيهلقو إلا أنفسهم وما يشعون. ولو تراهم يخفوا على النار، فقالوا يا ليتنا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدالهم ما كانوا يخون من قو ولو ردوا لعادوا لماله عنه وإنهم لكاذبون بل مدى لهم ما كانوا يفون من قبل ولو ردوا لعادوا لماله عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة للدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا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 قد نعلم إنه لا يحسن كالذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الطالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصدرو علما كذبوا وأدووا وأدووا حتى أَتَاهُمْ نَصُوهُمْ وَلَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَذْتَغِيَنَ فَقَمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا تكونن من الجاهلين إننا يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نرسل عليهم آية من ربه قل إن الله قادر على أي ويزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ندى في الارض ولا طائر يقير بجناحه الا الاهما من امثالكم ما فرقنا بالكتاب شيء ثم الى ربه يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضل له ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم in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 بالبساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن, ولكن قسد قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسونا ذكروا به فتحنا عليهم أبوال كل شيء حتى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 ما كانوا مفسقون وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي نَبِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى ربه ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغداء والعشاء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتقرضهم فتكون من وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اها لله لنا اللهم علينا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 سَبِيلٌ وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهْدِي أَنْ أَعْدُدَ الَّذِينَ تَجَادَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا نبي او اهواءكم قد ضلل سرده وما انا من المهتدين قل اني على غيره ربي وكذبتم بي ما عندنا ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو رنا عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لفضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وَعِدَاءُ مَفَاتِحِ الْغَيْلِ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقِيٍّ وَلَا يَأْسُ وَلَا رَقِيٍّ وَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى بِالْلَّيْلِ وَيَعْ جَرَحْتُم بِهَا ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسولنا توفته رسولنا وهم لا يفرقون ثم يبدون إلى الله ملاهم الحق ألا لهم الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية, تدعونه تضرعا وخفية لئن, أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل قرب ثم أنتم ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي يدعث عليكم عذابا من فوقكم قل هو القادر على أي يدعث من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياط ويدير بعضكم بسباب بعض. وظر كيف نصرف الآيات وك ندبه قومك وهو الحق كل السع عليهم بوكيل لكل ند مستقر وسنفذ وَإِذَا رَأيتَ الذين يَفُضُونَ فِي آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ وَإِنْ مَا يُسِئَنَكَ الشَّيْطانُ فَلَا تَقُولُ بَعْدَ الذِّكْرَى فَلَا تَقُولُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذينَ يَتَّقونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ, ذكرى ولكن ذكرى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 دون الله لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقاد بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا ان نسلم لرب العالمين وان يقيم الصلاة واتقواه وهو الذي إليه تُحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم يوفق في الصور قوله الحق وله الملك يوم يوفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القدير isn't mm -hmm. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذَرَأَتْ تَأْتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ لَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهَا كَمَنْ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا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 فلما راى الشمس ذاغره قال هذا ربي هذا اكبر فلما راى الشمس ذاغره قال هذا ربي هذا اكبر فلما لا تشركون اني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا, حنيفا وما انا من المشركين وحاج قومه قال اتحاجنني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 أي حق بالأمير كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ما لهم بغل أولئك أولئك لهم الهم وهم مهتدون وتلك حجتنا إلى إبراهيم على نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ هَدَيْنَا الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرَاعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراق مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين ذين له ملك الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء قد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بهاكفين اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا قل لا اسالكم عليه اجرا انه الا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله عرَّة بشراً من شيء.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 الَّذِي لَيْلَيْ نَدِي وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى الله يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْءٌ قال مثل ما أنزل الله قَالَ سأُنْزِلُ فلو تراذ الظالمون في غمار الموت والملائكة والملائكة باصقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الله لما كنتم تقولون على الله غير الحق لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما فولناكم وظهوركم وما نعععكم شفاعكم الذين سعّمتم أنهم الذين سعّمتم أنهم فيكم شركاء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 إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لا آيات لقوم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 من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميق عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما موحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسفوا الذين يدعون من دون الله فيسفوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم, فينبئهم, فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم بِهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا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 الجين. شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض الزخرف القول يوحى بعضهم إلى بعض الزخرف القول ضرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فدهم وما يفترون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون للآخرة وليعرضه وليقتربوا ما هم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 والسميع العليم. وإن وَإِن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يفرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين I mean... وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حوى معليكم إلا مضر إلية وإن كثيرا لا يضلون بأهواءه بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذو ظاهر الإثم وباقينه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كان ja po ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وَإِنَّهُ لَفِصْوَةٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحْمُونَ إِلَى أُولِيَاءِهِمْ لِيُجَادِلُوْهُمْ وَإِنْ أَقَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن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 لَن نؤمن حتى نؤتى ورلن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارن اند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره اسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصحد في السماء كذلك يجعل الله الريح سعلى الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بَيَوْمٍ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ هَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا, وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها, خالدين فيها إلا ما شاء الله إنا ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضنا كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات ويظهرون لكم لقاء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 يَعْمَلُونَ وَلِكُلِّ ذَرْجَاتٍ مِنْ مَا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَ وَحْمَهُ إِيَّا شَيْءٍ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا تؤمنوا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عالِ إني عاملٌ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنو لا يفلح الظالم mm -hmm. وَجعللوا لللههِ مِما درَرَ منِن الحَرْثِ والالْأَنعام نَصبًا فقالوا فقالوا هذا لللههِ بِزَعمهِم وَهذا لشُركنا فمَا كان لشركائهم فَلَا يَصلِلُوا إلىى الله وَما كانَ لللههِ فَهُو يَصلوا إ شركان سما يَحق وَوكَذ لِلكَ زَّّنَ لِكذِر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 وأنعام حرمت قهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتران عليه سيجزئهم بما كانوا يفترون.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 أثمر وآت وحفر يوم حصاد ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمان يد أزواج من إِيوٰ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنذَكَرَيْنِ حَرَمًا أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُهُمَا فَسَائِلُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنذَكَرَيْنِ حَرًّا وَأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما حي إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإن وإنه بجسن أو فسقا أهل لغير الله به فمن افطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حومنا كل ذي خفر ومن البقر والغنم حومنا عليهم شحهما إلا ما حملت غورهما إلا مَا حملت غورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعثهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لا صالقون فإذ كذبوك فقر وابحكم ذو رحمة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 أَوَلَقَوْمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا لا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة وَهُمْ بِرَبِّهِمْ ي Gulf قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا, ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرأوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مَالَ اليتين إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشدها وأوفوا الكيل والمسان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصّو به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحما لعلهم بذلك يربهم يؤمنون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 نزل الكتاب على قافتين من قبلنا وإذ كنا عند دراسة لغافرين أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهداه منهم فقد جاءكن دينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بأيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب, سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينفرون إلا أن تأتيهم الملائكين أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن, آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تضيؤ إن متضيؤ إن الذين فرقو دينهم وكانوا شيئا لست في شيء إنما أمرهم إلى الله. 126- ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 127- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فَلَا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها, فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 129- قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم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 قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة مزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينببكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم, ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آداكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم